Se movia um criar arma تسأل أليان يوم ياما فإذا برق البصر وغسف القمر ودمع الشمس والقمر يقول المنزاد لومئذ مين المفر؟ كلا لا, لا فَإِنَّ الْإِنسَانَ يَوْمَئِذٍ لَّمُّنَسَّاءُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى عادِيرًا لَا تُحَرِّكُ لِسَانَكَ بِهِ إِنَّ علي تظن أن يفعل بها فاقرا فالله إذا بلغت التراق يغني وظن وَلَا صَلَّى وَلَكِن لَكِنْ كَذَّبَ ثُمَّ, الى الى لك ثم لك يترك أَلَمْ Money الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم سُمّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ بِهَذَا فَلَهْ وَوَابِقٌ وَمَا وَلَكَ لَقَدْ خَرَبَ لِأَهْلِهِ دَارٌ أو رغبة أو طعام في يوم من الصابه يتيما لا رغبة أو مسكينا لا ربة ثم كان من الذين آمنوا وتوصلوا بالصبر وتوصلوا بالرحمة هنالك أصحاب وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ ۖ